121. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 122. سأذهقه صعودا 123. إنه فكر وقدر 124. فقتل كيف قدر 125. ثم قتل كيف قدر 126. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر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 اصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَاهُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا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 119. ولم نكن طعم المسكين 110. وكنا نخوض مع الخائضين 111. وكنا نكذب بيوم الدين 112. حتى أتانا اليقين فما فَمَا فما لهم عن التذكرة معرضين 110. كأنهم حمر مستنفرة 111. فرت من قسورة 112. بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كَلَّا كلا بل لا